وَأَوْ حَنَا إِلَ مُسَ أَنْ أَسرِ بِعَيبَادِيين إِكُم مُتَّبَعون فَأَوْسَلَفِ الرَعوونُ فِيمَدَ حاشِرين إِهَا أُلَ إِلَ جِرذِمَةُ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَابِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 111. اضرب بعصاك البحر فَكَانَ كُلُّ كل فرق كالطود العظيم 112. وأذلفنا ثم الآخرين 113. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين 114. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية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 قَالَهَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَرَّنَا آبَاؤُنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَن تُوَلُّوا آبَاءَكُمْ 119. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 110. الذي خلقني فهو يهدين 111. والذي هو يطعمني ويسقين 112. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين 112. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 113. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين 114. واجعل لي لسان صدق في الآخرين 115. واجعلني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 114. وأزلفت الجنة للمتقين 115. وبرزت الجحيم للغاوين 116. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون 117. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 118. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ الْأَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسِيقُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا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 119. كذبت قوم نوح المرسلين 110. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين 112. فاتقوا الله وأطيعون 113. وما أسألكم عليه من أجر 114. فاتقوا الله وأطيعون